بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي مهربان لا أقسم بيوم القيامة سوين دخوم بروج قيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وسوين دخوم بنفسي لوم كلس الخرابة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه أَيُمْرُوا فَوْدَ ذَانِكَ اسْقَانَ رِزْي وَكَانَ كَوْنَا كَيْنَا بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلِ ابْتَوَانَ إِن لَسَرّ خَصْنُوَي نَقْشِي سَرْفَنْ زَكَانِي بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ بَلْ كُؤُ إِنْسَان دَوِ دَأَفْرَسِيكَ يَرُوجُ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ كَأَنَّهُ أَبْلَقُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَمَا نَجْزَاؤُهُ طَارِقُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالرُّوجُ مَا يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ أَأَكَ تَمْرُفُ ظَلَلِي كَلَّا لَا وزر نخير هذبنا جا إلى ربك يومئذ المستقر. لو رجدا آدم جاه اللايبر وردجاري تويا. الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. لو رجدا بيشي خستوا ودواي خستوا لتساكو خرابة. بل الإنسان على نفسه بصيره. بل آدمي آقادار بحال خوي ولو ألقى معاديره. باب روبية بيناتوا لا تحرك به لسانك لتعجل به زمان مدعو لنا وبخويننا ويسروش تاب لي تياب كيت إن علينا جمعه وقرآنه براستي ما مانداوا بغمان لسرميا كو كنوي لسنگداو خويند فاتبع قرانه انت كاتك قران من بو خوندي توبهوي زبريلوا تو خوين خين أو بكوا ثم إن علينا بيانه لا باشان ضل نيابه رون كن نوشي لسرميا كلا بل تحبون العاجلة زندو نو هر دبيت. بل كو ايوه هر دويت وتدرون الآخرة جوه برو جدوائي نادن وجوه يومئذ زور رخصار لو رجد قشاون إلى ربها ناضرة تماشاي پر وردگار عندكن ووجوه يومئذ باسرة وزور رخصار لو رجد قرش طالن تظن أن يفعل بها فاقرة هذا يجب أن يفعل كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق فشيمان ببنوا كاتك كجيان قيش تقرق راق وقرو زاد تاركر وظن أنه الفراق ونخوشك الدل نيايا أويتوشب ومردنوز يابونا ويا والتفت الساق بالساق وقات لولاق بيدى الا الى ربك يوم اذني المساء كردن لو رجد دا بولاي پروردگارتا فلا صدق ولا صلى جا كافر نبر هنا وننوي كذب و آيني بدرو دزاني و تكر ثم ذهب إلى أهله يتمطى لباشاً بكشخو فيز وغرائي و بولي من دالي. أولى لك فأولى واي بوتو آدمي ببروا انزا واي بوتو ثم أولى لك فأولى دوبارة واي بوتو انزا واي بوتو أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أي يُتْرَكَ سُدًى أَيَمُرُّ وَادٍ دَنِي كَهَرُوا بَرَّ الله ذِكْرِي وَفَجْوَة دُخْرِي أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى أُنْطُفَةً جَنَبَةً وَكَوْدَرَ دَنِيًّا رَأَى مِنْ دَادَانَوَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى باريك انزال دروست كرد و رچخس فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى انزلوتو و و دو جوري دروست ذلك بقادر على ان يحيي الموتى آ يا اوزاته تواني ني بسر أودا كمردوان زندوب كاتوا صبح فبلا